هل لا سمعتم إخوتي بفجيعة مرت على ثرثارنا بمكان يا رب صبرا فالقلوب تقطى على فقد أسد الدين والإيمان قد كسفا على هام الدنا فغدت ظلاما واسع الأركان كالشمس للدنيا ضياء جهادهم في الليلة الظلماء بدر دار أفتى قريش قد رحلت فأسفرات منك الديار وعاد عيشك ثاني ملي بطيب العيش بعدك يا أبي ملي بخل مثلكم شتى قد كنتم نعم الأبوة شخصكم كالنجم يا تائها حيران صرخاتكم كالصاق فيها من العداء حتى وعدى سيف الصليبيان من حزم قائدنا وشدة بأسه أعني به يا حمزة المطاني